الله الله, الله, الله, سمعني سمعني الله الله ما اجمل الافرح الله الله قد اشرق المصفى سمعنا simple الله الله ما اجمل الافرح الله الله قد اشرق الله من جانب الطور نور على الله من جانب سمعني سمعني تريد تفرح براحتك تريد تفرح براحتك ما رد ناخد وقت أحد جواب شجعني وأنا بخدمتك القصائد اللي تريدها أنا أقرأ لك الليلة بس بشرط الجاوب ارفع ايدك ونت تصفق النبي أخذها ليدك دنيا وآخره يلا نشمي الله الله, الله ما أجمل الأفراح الله, الله الله قد أشرق المصباح لهم جانب الطور نور على نور. من جانبه من جانب الطور بعد بعد ايه الكلم الوادي حب زحفت امالي زحفت امالي دنيا يا ونورك الزاهر ترى جيت وشفت شيء ما خطر ابدا على عاليه انوار لا هي لا لا الله, الله الله ما اعظم الله الله, الله سبحانه من الله الله ما اعظم الله الله, الله سبحانه من يلا يلا من جانبك بعد بعد من جانبك اذا ما جاوا ما كملوا القصيده من جانب الطور هاي الصاحه توصلها المدينه من جانب الطور نور علا من جانب الطور يا الله اشعاري وكفت يمضوا كم دنقل هامان دنقل وسجدة حروفي والقلم أعلى لك اسلام اي انت الحبيب الغالبكم روحي تتشام وتقبل نصير الخادمك مولاي خدام الله الله هلا الله غدا وتوم الله الله من نظرة الاولى الله الله غدا وتوم الله الله من نظرة الاولى ألب الحب مغمور نور على من جانب الطور بعد بعد من جانب يمك خلعت بروح يا ما خلعت الدنيا كلها روح بروح انا يا امريا حبيبي خادمك انا خادمك انا الله خادمك انا يا ما خلعت الدنيا كلها روح ونجيتك امر يا حبيبي خادمك انا قلت لي بذوي الغربة تبلغ سجاء يا ني ايب الدنيا والآخر تفوز وتحشروا يا ني يلا الله لأ الله بعترة الزهرة الله الله ستبلغ العليا الله الله الله بعترة الزهراء الله, الله الله ستبلغ العليا والفوز بالحور نور على والفوز بال إلى الشاعر أبو زهراء البدراني عمي مولاي أنا وكل محب صوت الوفن بيعي صوت الوفن بيعي, صوت الوفن بيعي حبك شرف انه بملك قارون من بيعه او هاي المحاف البيهجين الجدد البيعه ويا سيدي احنا اليك والعتر تكشيعه الله الله ما اعظم الاسلام الله لا الله يا سيد الاقلام من جانب الطور نور